فما زلت معكم في التعليق على مواضع مختارة من تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 33 و من الهجرة النبوية وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة فصول الأول في أدب الطالب في نفسه والثاني في أدبه مع أستاذه ومشيخه والثالث في أدبه مع درسه وكان الدرس الماضي بداية الحديث عن أدبه مع شيخه وأستاذه وصلنا إلى الأمر السادس الذي ينبغي على الطالب أن يتخلق به في أدبه مع أستاذه قال رحمه الله تعالى السادس أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو على كسل يعتريه أو قصور يعينه أو غير ذلك أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه فإن ذلك أمثل إلى قلبي الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره فإن كان له في ذلك عذر وكان اعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به بيّن في هذه الصفة أن الطالب يكون مستجيباً لنصيحة أستاذه والنصيحة من أصول هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأستاذك إذا نصحك ونصح لك بأن أمرك بمعروف أو نهاك عن منكر فإن ذلك أولا من فضل الله عليك أن هيئ لك من يدلك على الخير وينهاك عن الشر ثانيا أن هذا الذي نهاك والذي أمرك هو شيخك المربي لك مما يدل على أنه مهتم بطلابه يراعي أحوالهم ويعاين أحوالهم ويعاين شؤونهم ثالثا أشكر الله عز وجل أن يسر لك من يشدد دخل لك ومن على الخير وينهاك عن الشر وهذا دليل على فعلى اعتناء الله جل وعلا بك انهيئ لك من يرشدك ويدلك على الأفضل والخير وإذا أمرك الشيخ بمعروف أوقفك على فضيلة على أمر صالح خير أو وبخك وأنكر عليك ما ارتكبته من نقيصة تنقص من الحال الأكمل والأفضل أو الواجب لطالب العلم أو نبهك على كسلك الذي اعتراك أو إهمالك في درسك أو تقصيرك في البحث والمراجع والنشاط مع الأستاذ في الدرس فما دام أنه دلك على فضيلة نفعك أو نهاك عن نقيسة تذرك وتضعف طلبك للعلم فبادر بشكره لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإذا شكرت الناس على ما قدموا لك من خير فقد شكرت الله وإذا ما شكرتهم فقد قصرت في حق الله لأن حق الله أن يطاع حق الله أن يستجاب له فهو أمرك بشكر من أهدى إليك عيوبك من دلت على الخير فترك الشكر لمن دلك على الخير هو نقص في شكر الله في شكرك لله عز وجل والشكر واجب على العبد لان الله جل وعلا انعم عليك بالحياه انعم عليك بالسمع والبصر والحواس انعم عليك بالطعام والشراب انعم عليك باي طلب العلم والتوفيق له فاشكر نعمه الله عليك وادي حق الله ومن ذلك شكر من أستى إليك معروفا أو ضلك على أيب فيك لتصلحه فإن الطالب إذا حسن ظنه بربه أنه يريد الخير وأنه يقدر له الأصلح وحسن ظنه بخيفه أنه ما أمره ولا نهاه إلا لأجل مصلحته فإن هذا يدل على صدق الطالب في طلبه للعلم وعلى صلاح نيته وهذا يوفق للبركة في العلم والهدى أما إذا عد هذا من الشيخ إزراءا وتحقيرا وأن هذا من حقد الشيخ علي ونحو ذلك من الذنون السيئة فإن هذا من سوء الظن بالله ثم أيضا من سوء الظن بالشيخ ولا يليق بطالب العلم الأولى والواجب عليه في الأصل أن يحسن ظنه بشيخه وأن يحمل نصيحته على الشفقة والرحمة به كذلك إذا شكرت الشيخ إضافة إلى أنك شكرت الله وأديت حق الله ثم أديت حق الشيخ فإن هذا يجعل لك منزلة عند الشيخ فيرى فيك الاستجابة للنصيحة يرى فيك اتباع الحق فيعتني بك زيادة ويرتاح لك ويعرف أنك طالب علم حقيقي لا مدعي <تصفيق> مرة كنت في درس شيخنا الأنلامة محمد الصالح من أثنين رحمه الله وأنا صغير السن لست متدربا على طلب المند الشيوخ حديث أهد بي تخرج من الثانوية فتأت إلى القصيم وصيرت الدروس وأعتني بالدروس فمرة شيخنا رحمه الله يشرح في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ما يتعلق بواجبات أو سنن الوضوء فذكر أن المضمض سنة وأن بعض العلماء يرى أنها واجبة وأن من دليل ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم فاستخل من يرى وجوب المضمضة بأدل منها هذه الآية وهو أن المضمضة داخل في غسل الوجس فأنا رفعت يدي لأستفسر وعادت الشيخ أن يأذن فأزن لي بسؤاله فقلت له أشير الذي استذل يعني أنا أردت أن أسأل عن شيء لأنني نجرس هذه المسائل وإن كنت في حديث أهدى ولكن كنت من قبل بدأت في طلب العلم وصرت أقرأ وأتابع وأراجع فأعرف في نفسي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يوصي الباطن عينيه وأن هذا انتقده عليه هذا الفعل رضي الله عنهما فقلت يا شيخ يعني لو استدل المشدل بهذه الآية على وجود غسل باطن العينين كما يستدل الذي يقول بالمضمضة باطن الفم باطن العينين باطن الفم إلى هنا الأمر سريم وأجب الطلب ما في مشكلة آه انا وقعت حديث أهد بدراسة عن المشايخ فقلت له يا شيخ أنا مقتنع أنه لا يجب أنا قلت هذه الكلمة والشيخ يعني حاسبني عليها حسابا شديدا يعني كلمة مقتنع يقولها الشخص يعني أنه ليست من أمب الطالب يقول له الشيخ أنا مقتنع يعني هو يوجد يجيب عبارات أحسن لا تدل على أنك تعرف وأنك درست لا عند الشيخ بين نفسك أنك لا تعرف تريد أن تنهل من علم الشيخ وفوائد الشيخ أنا ما كنت أعرف هذا جديد صغير في السن فقال الشيخ رحمه الله لابد لطالب العلم أن يخلص في طلبه للعلم وأن يتواضع وز... جلس يتكلم علي يعني أنا حزنت في نفسي وأتعرضت أول مرة أتعرض لهذا الموقف أمام الطلاب أمام الناس ومن شيخي الذي أنا أحبه فأظلمت الدنيا في وجهه ولا أدري ما قال الشيخ بعد ذلك يعني من الحزن الذي أصابني لأني فهمت من الشيخ أنه يطعن كأنه يطعن في نيتي هو لا يطعن في نيتي ويوجهني لكن هكذا أنا فهمت لأني يعني فوجيت في هذا الموقف وحزنت حزنا شديدا حتى تكلمت بعد في الليل مع بعض الطلاب قلت, أنا ما إلى أنا قلت للشيخ في الدرس لما تكلم, تكلم قلت له يا شيخ أنا ما جئت من رابغ إلا لطلب العلم إلا أريد وجه الله فالشيخ أعرض عن إكمال كلامه بعد أن تكلم يعني شيء نبأس به وأخذ يجيب عن عن ماذا انا السؤال وانا لا ادري ما قال في الجواب اصلا خلاص اظلمت الدنيا في وجهي وحزنت وتكلمت على الطلاب وبدات عن في نيتي انا اجئت وكذا وكذا المهم ثاني يوم مباشره الشيخ في الدرس بعد في المغرب كان بعد المغرب ثاني يوم سالا الشيخ شرح ثم سال سؤالا لا أذكره الآن لكن فيما يتعلق بالوضوء أنا حضرت الدرس ما يعني جعلت الحزن أني أترك الدروس لا بس حزنت حضرت الدرس والدروس التي قبل ذلك جاء درس المغرب وجاء الكلام في الوضوء وسأل الشيخ كعادته وسأل الطلاب فسألني فأفعت يدي لأجيب فلما سألني أجبت لما أجبت قال لي مقتنع هو هكذا يمازحني هو يلحك فصار موقفه هذا زاد في حبي له وإجلالي له وكان ذلك الموقف خيرا لي بعدها بكم يوم أنا كنت أحضر دروس الحديث وكذا وكنت في ذهني بعد صالة الظهر صليت ومشيت بالسيارة وأنا في السيارة أفكر في تخريج حديث وسرحت ولم أفاجأ إلا وأمامي سيارة مقابل المسجد الشيخ رحمه الله فصدمت بها صدمة يسيرة بالنسبة لي ولي الآخر لا يعني كنت سارحا في البحث لأني مررت بمقابل المكتبة ذهبي ولما نظرت في المكتبة تذكرت الحديث وصرت أفكر فيه وفجئت السيارة أمامي وصدمت بها ف وقفت مع صاحب السيارة وجاء المرور وكذا فالشيخ قبل أن يأتي المرور مر الشيخ بعد الصلاة كان بعد ظهر مباشر الكلام هذا فقال لمن صدمته أنا وأنا المخطئ تصامحه وأترك خلاص جزاك الله خير يعني هيك نصح الشيخ قال له أبشر يا شيخ لكن المرور يحتاج إلى ورقة إنما نحن ننتظر المرور لأجل الورقة قلت لجزاك الله خير والشيخ قال لجزاك الله خير ومشى في نفس اليوم هذا المغرب أول ما شافني الشيخ في الدرس سألني ما فعل صاحبك قلت الحمد لله تيسرت الأمور يعني الشيخ بعد هذا صار يعتني به أكثر لما صار هذا الموقف احيانا لما تسمع توجيه الشيخ قلوا شك الله خيرا شك الله لك يا شيخ يعتني بك الشيخ أكثر فلذلك الإنسان إذا نصحه الشيخ يظهر الاستجابة وسواء كان بأمره بمعروف أو نهيه عن المنكر ولا يستكبر على نصيحة الشيخ وكذلك إذا أوقفه الشيخ على فائدة في الأدب أو حصل منه عيب يريد أن يشدده وهذا يعني لو في لو لم يكن فيه لو في غير فيه أيضا فيظهر للشيخ أنه استفاد من هذه الفائدة لا يقول نعم قرأتها في الكتاب الفلاني وحضرت الدرس الفلاني وسمعتها لا يقول شكر الله أجزاك الله شيخة شيخ نعم على هذه الفائدة وأسأل الله لا يحرمك الأجر هكذا يدعو له لا يقول عرفها وناقشتها وراجعتها لا يظهر للشيخ أنه استفاد من هذه الفائدة لأن هي سمعة وإن كانت مكررة لكن هي فائدة أليا أطيب لقلب الشيخ فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغفل عنها بل يشكر الشيخ على هذه الإفادة وعلى أنه اعتنى به في توجيهه سواء كان هذا الخطأ وقع من الطالب أو هي مجرد فائدة يعرضها الشيخ على الطالب لكن إذا وقعت منك غلطة وخطأ ومنكر واطلع عليه الشيخ وأنت لك عذر مثلا أنك مثلا ما كنت تدري لم تنتبه آه يعني آه كنت مكرها فإذا كان لك عذر وترى أنك إذا علمت الشيخ هذا أطيب لنفسه وأصلح للحال بحيث لا يظن بك ظن السوء فأعلمه وأما إذا كان لا فائدة من هذا وقد ترتب عليه مفشدة بأن يعني يتهمك الشيخ أنك أنت تكذبه أو تثفئ الظن به فترك هذا فترك إعلامه بالعذر مدام أنه لم يأخذ في خاطره وأنه يعني ما اهتم بهذا الأمر فتركه أما إذا كان في مصلحة ودفع مفسدة فلا بأس أن تخبره والله أعلم قال رحمه الله السابع ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره يعني إذا جئت للشيخ في المكان العام هذا شيء آخر في درسه مكان مجلسه العام هذا مثلك مثل غيرك من الطلاب بالأدب والإحترام لكن إذا جئت في مجلس غير مجلسه العام مجلس الخاص في بيته في, في المسجد وهو وحده يعني في غير المجلس العام لا تدخل عليه في بيته أو في دكان إلا أن تستأذن إلا باستئذان سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره وهذا شرع من رب العالم إلى كما قال سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون والله جل على يقول وإن قيل لكم ورجعوا هو أزكى لكم. نعم فيستأذن قال فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له إن صرف ولا يكرر الاستئذان يعني ان طرقت الباب ورأيت الشيخ ينظر إليك يعني أنه رآك عند الباب أو رآك في بداية المجلس واستئذنت فأعرض عنك ولم يأذن خلاص لا تطرق مرة أخرى تزعج الشيخ هو بما أنه رآك ولا يريد أن يأذن لك فهو مشغول اتركه واذهب وهذا من الأدب الذي ينبغي على الشباب والطلب بالهاتف فإن بعض الشباب أو بعض المتصلين ما زال يتصل على الشيخ مرات ومرات ومرات بل أحيانا يعني انا يتصل بي أحيانا بعض الناس أغلق عليه الهاتف لأني مشغول بل أحيانا يكونوا نائما متعب مرهق ما نمت فأغلق عليه بعد ذلك يتصل ويتصل ويتصل حتى أضطر أني يغلق الهاتف أو يجعله على الصمت فيضيع عليه بعض المصالح وهذا كثير من الإخوة والأخوات الذين يتصلون يعني كثير من الشباب والشابات لا يعرفون أدب الهاتف ولا أدب الاستئذان بالهاتف يعني جهل وقلة أدب في كثير من المتصلين والله يعني يحصل لي من الإزعاج ليس أنا وحدي أنا وغيري كثير ما أعلم أحدا من المشايخ وضلاب العلم إلا ويشتكي من سوء استخدام الهاتف من الشباب يتصل مرة ثم بعد دقيقة يتصل ودقيقة يتصل يا أخي لو كنت أنا متفرغا لرددت عليك جزاك الله خير اتصلت أمهلني عشر دقائق ربع ساعة ربما أنا مشغول لكن إذا أعطيتك مشغول خلاص لا تتصل الآن تصل يوم آخر والله أحيانا يعني أريد أن أرسل رسالة أريد أن أتصل بشيء ضرورياتي ما أستطيع بسبب متابعة الاتصالات من بعض الناس فلابد يا إخوة أن تتأدبوا وأن لأن نحن بشر طلاب العلم بشر فقد أغضب ولا أرد على أحد بسبب ان هذا افسد علي اتصالاتي انا غضبت ما احيانا اغضب احيانا لا لا أغضب لكني مشغول وهذا الغالب لكن احيانا فبرك الله فيكم لا تفسدوا بعضكم على بعض مثل هذه التصرفات تادبوا في اتصالاتكم ما دام ان الشيخ ما رد عليك يعني مشغول كررت الاتصال ما رد مشغول رن رن رنتين ثلاثه بالكثير وقفل خلاص ما ردنا عليك في الاتصال الأول لا تتصل مباشرة أعطينه نص ساعة ربما في أكرمكم الله في دورة المياه يتبضى ربما يصلي بعد نص ساعة تصل رأيته أيضا ما رد عليك خلص ثاني يوم تتصل في وقت آخر ولا تتصلوا في الأوقات التي يكون الناس فيها نيام أو في وقت القيلولة أو في وقت الغداء يعني بعض الناس لا يعرف وقت الاتصال في طبعا هو عنده مبرر يقول له كان اتصلت في الصباح ما رد عليه اتصل في الظهر ما رد عليه يجرب كل الأوقات حتى يرد عليه الشيخ يعني كأنه يظن أن الشيخ لم يطلع على اتصالاته كلها لا انت اتصلت في وقت في الصباح كان مشغولا اتصلت في الظهر كان يتغدى او في قيلولة خلاص لا تعيد تتصل في المكان العورات الثلاث هذه لا تتصل فيها إلا إن علمتم أن الشيخ مثلا بعد العشاء جعل ساعة او ساعتين للاتصالات انا في العادة أجعل بين العصر والمغرب لكن ليس كل من اتصل سأرد عليه هذا ليس شرطا قد أكون مشغولا فبعض الإخوة يتصلون في اوقات الصلاة يتصلون في أوقات النوم يتصلون في يعني أحيانا بعض الناس متصل عليه الساعة ثلاثة بالليل إيش يفعل الساعة بالليل يعني سواء عندك أنت في بلدك الثانية أو الواحدة هذا وقت متأخر فيا, فيا إخوة اتصلوا في الوقت المناسب ولا تتكرروا الاتصالات ولا تزعجوا الناس بالاتصالات هذا مع عامة الناس ينبغي أن يراعى هذا الأدب فكيف مع طلاب العلم فكيف مع المشايخ فراعوهم بارك الله فيكم يعني ارفقوا بأنفسكم وارفقوا بشيوخكم وإخوانكم فالإنسان يقول هنا فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له إن صرف ولا يكرر الاستئذان لأنه قد وصل العلم عند الشيخ أنه موجود خلاص مرة واحدة كافية الاستئذان ثلاثا لأجل أن يسمع المستئذن عليه أما إذا علم من مرة واحدة إيش الفائدة تدق مرة ذاني يعني جيت أنت على الباب طرقتها الباب فقال لك صاحب البيت لحظه. طيب إيش الفائدة تطرق عليه مرة ثانية هذا من سوء الأدب إذا قال لك انتظر دق عليه مرة ثانية هذا سوء أدب لكن لو دققت مرة ما أحد جاب أجاب دق مرة ثانية ما أحد أجاب دق مرة ثالثة خلاص ما أحد أجاب اذهب ثلاثة فقط لتكفيه قال رحمه الله وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان مم. فإن استأذن فقال وإن شك في علم الشيخ به يعني أنه موجود أنه لم يعلم الشيخ به شك علم أم لا أعلم فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرار فوق, معلش فوق ثلاث مرات أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقة ولكن طرق الباب خفيا وليكن, معذرة وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأغفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير, أو بقدر ما يسمع لا غير وإذا أذن كلام آخر المهم أنه إذا طرق الباب يستأذن إذا جعل الشيخ في مكانه وليس في مجلسه العام يستأذن فإن أذن له الشيخ فالحمد لله إن علم به من مرة واحدة فلا يكرر وينصرف إذا لم يأذن له الشيخ أما إذا كان في مكان باب البيت بعيد عن الغرف أو يعني شك أن الشيخ سمع ولا ما سمع واليوم عندنا الأجرس التي في الأبواب هذه لا بأس يطرق أو يضرب الجرس مرة واحدة وينتظر قليلا فإن سمع أحد وغلب على ظنه أن ما أحد سمع يطرق الثانية فإن ما سمع أحد يطرق الثالثة بحيث يستوفي الثلاث مرات خلاص سواء بالجرس أو بالطرق بالأظافر أو بالأغرق مفاصل الأصابع أو بمجموع اليد أو بمفتاح إذا كان معك ولا يكون في إزعاج بحيث أن الباب يكون بعيد لا يزعجهم أو لا يزعج أهل البيت كذلك إذا كان هناك حلقة في الباب حديد فلا بأسا يضربها بحيث يصل الاستئذان لأهل البيت لكن لا تجد تخبيط قوي بحيث تسمع الشارع والجيران هذا قلة أدب هذا وقد في الحديث أن الصحابة كانوا يقرؤون باب الرسول عليه الصلاة والسلام بالأظفار بيوتهم كانت صغيرة وبالأظفار طرق خفيف يسمع من بداخل داخل الحجرة لأن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام حجرة غرفة فكانوا يطرقون طرقا خفيفا لأنه يسمع الطرق الخفيف أما اليوم الناس عندهم غرف وعندهم حوش صالة كبيرة أو فسيح وبعدين الباب الرئيسي الأجرس هذه الجديدة هذه أراحت تضرب الجرس ولو أنت لم تسمع صوتهم يسمعونه إلا إن كان خربان عاد تغلب على ظنك فإذا غلب على ظنك أن الجرس خربان فلا تحسب ضربة الجرس يعني من ضمن الاستئذان لكن تطرق على الباب طرقا بحيث تسمع أهل الدار تنتظر شوية ثم تترق مرة ثانية تنتظر قليلا ثم تطرق الثالثة مدام ما أجابوك اذهب ولا يستأذن فوق ثلاثة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فليرجع حديث بموسى رضي الله عنه وحديث مشهور ثم قال وإذا تا وإذا أذن يعني الشيخ للطالب بالدخول وكانوا جماعة يعني كان الطالب ليس وحده معه زملاء يقدم الطالب أفضلهم وأسنهم أو يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل يعني إذا كنتم جماعة تريدوا الدخول زيادة الشيخ ربيع زيادة الشيخ العباس زيادة الشيخ الفوزان فليدخل أول شيء الكبير في السلم في العلم أفضلكم يقدم عند الشيخ فيسلم عليه ثم أنتم تباعا حسب منازلكم لكن يقدم في الواجهة الكبار كبار السن كبار الفضيلة يقدمون في استقبال الشيخ لأن هذا أبسك لنفس الشيخ وأرعى لي حرمته وأيضا من باب الأدب كبر كبر <تصفيق> قال وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعد ما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة لا سيما إن كان يقصد مجلس العلمي فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة يعني ينبغي على طالب العلم إذا ذهب يزور الناس يزور بيت الله عز وجل ذهب لصلاة الجمعة ذهب لصلاة الجماعة أن يكون مظيفا متطهرا يا بني آدم اخذوا زينتكم عند كل مسجد أخذ الزينة يراد به سكر العورة ولبس أحسن الثياب لا سيما في المكان الذي تريد أن تستفيد تفيد أو على أقل أن تدخل السرور على غيرك من المؤمنين لا سيما ذكان شيخك فلذلك إذا حضرت في مجالس العلم احذر بحيث لا تؤذي الناس فإن الملائكة تأذن من ما تأذنه الإنس يعني إذا جاء الطالب ورأيته كريهة أو جاء الطالب وشعره يعني آباطه رائحة هنتنة وأظفاره طويلة إذا لمس صديقه جرحه أو يكون ما مغتسل رأيته كريهة بسبب العرق والشغل الذي كان فيه يجي يقرف الطلاب في الفصل أو يقرفهم في الحلقة حتى الطالب ما يدري هو يسمع الأستاذ ولا يرأي الرائحة التي بجانبه كذلك بعض الناس يأتي أكل الثوم والبصل يعني ما شاء الله مجلس العلم صار مجلس مقرف بحيث أن الطالب لا بل الشيخ لا يستطيع أن يدرس في حال وجود هؤلاء الطلاب يعني أنا قد رأيت بعض الطلاب صلحهم الله يأتون بعد الصلاة كنا نقرأ على بعض المشايخ القراءات بعد صلاة الفجر يعني هو هذا الطالب يأتي يقرأ على الشيخ القرآن ويضع فمه عند أذن الشيخ لأننا وقت تسميع فالشيخ ما يعني تسمع له أنت بعيد متر بجانب أذن الشيخ وما شاء الله الطالب جاي من صلاة الفجر لا هو متسوك ولم فرش أسنانه ولا هو مغير رائحة فمه مستيقظ على رائحة كريهة وجاء ليقرأ الشيخ عند الشيخ بالرائحة الكريهة والله مرة رأيت الشيخ أنكر على هذا الطالب وأخرج من جيبه العطر عود وقال له تطيب به حتى تغلب رائحة الطيب على رائحة نفس هذا الأخ يعني الشيخ يتأذى الملائكة تتأذى الطلاب يتأذون ذلك يا إخواني إذا جاء أحدكم إلى الصلاة إذا جاء إلى مجارس العلم فإنه ينظف فمه يطيب فمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أمر لو لا أنا شق على أمتي لأمرت بالسواك عندك اللي صلاة عندك اللي, صلاة عندك اللي وضوء والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته أول شيء يفعله كما سوئلة عائشة وقالت السواك بدأ بالسواك لابد تهتم يا طالب العلم بالرائحة الطيبة من فمك من جسدك من ثيابك يعني بعض الشباب لأنهم عزاب وبعيدين عن أهلهم تجد الثوب الأبيض صار بني من كثرة الوسخ الذي فيه طيب هذا الذي بني ما رائحته كيف تستسيغ أن تؤذي زملائك وأصحابك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي ما يحب لنفسه فلابد لطلبة العلم السلفيين صحهم أهل فقر وشعث غبر لكن لا بد يهتموا بنظرهم هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتطيب يستاك يلبس الثياب النظيفة يحب البياض من الثياب وكان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا ويحب الطيب ويقول حبب إليكم من, دنيا حب من دنياكم وحبب إليكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة وحث الناس على الطيب وأمرهم به حتى يوم الجمعة وأمرهم بالسواك وكأكثر من الأمر بالسواك وأن أنكر على من يؤذي من الآدم وأنكر على من يفعل فعل قبيحة في المسجد مثل التنخم وأن يضعها في القبلة وكذلك أمرهم بالغسل يوم الجمعة حتى لا يؤذي المصلين يوم الجمعة وكذلك يعني منها أن يؤتى إلى الصلاة وفيه رائحة الثوم والبصل واليوم بعض الناس رائحة الدخان ورائحة أشياء مجرفة يأتون بها إلى المسجد أو مجالس العلم تبارك الله فيكم لابد يطالب العلم أن يكون كامل الهيئة متطهر البدن نظيف وكذلك الثياب نظيفة يحرص على تنظيف الثياب قبل المستطاع لو يغسل ثوبه كل يوم وكل يومين بالكثير والثياب الداخلية يعتني بها بعض الشباب الثياب الداخلية ممكن تجيس عنده سبوعة يعني ممكن يغسل الثوب كل يوم أو كل يومين لكن لأن الثوب الداخلي الفلينة التي تسمى أو السراويل لأن الناس لا يرونها مستورة فلا بأس أن تكون بنية من كثرة الأوساخ لا يا أخي لا تؤذي إخوانك ولا تؤذي نفسك ولا تؤذي الملائكة وكما بن عباس رضي الله عنهما إذا نظر الخوارج ونظر المنحرفين لبس أحلى العلل والثياب والإبن مالك في جلس العلمة تتعطر ويلبس أفخر الثياب وكذلك علماؤنا الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله كذلك مشايخنا يحسمون بلباسهم ومنظرهم ومظهرهم العلم له زينة فلا يأخذ فكرة عن طلاب العلم أنهم أهل آه يعني قذارة في ثيابهم وفي روائحهم لا خلوا رائحة طلاب العلم رائحة زكية يحبها الناس هذا من تأليف قلوبهم وهذا من ال الذي ينبغي شرعا فطالب فطالب العلم يكون نظيف البدن وكذلك الثياب وكذلك نظيف الثياب ونظيف البدن ولا تكون الظهر طويلة يحاول لا تزلن أربعين يوما وكذلك يحاضف على نظافتها وكذلك شعر الإبطين والعانى يحافظ على سنن الفطرة ويقضع كل رائحة كريهة تمس جسده أو ثيابه وكذلك الأسنان وعنى يعني السواك هذا أيضا لا بد منه يعني الإنسان ممكن يأخذ طالب العلم شكر النبات هذا طعمه طيب ويفيد الحلق والحنجرة للقراءة والصوت بالقرآن وكذا أو الحلاوة التي يعني تكون فيها فائدة للحلق وفيها فائدة للرائحة يعني احرص تكون أنا عندي دائما هذه الحلاوة النعناع أجعلها في جيبي لماذا؟ مفيدة لحلقي ومفيدة لرائحتي هكذا دائما يكون عندك حتى العطيب دائما يكون في جيبي أتطيب للصلاة أتطيب لمجالسة العلم لمجالسة في الدروس إذا كان عندك بخور تبخر حتى البخور يفيد في الجو في الغرفة في بيتك يقتل الجراثين فهذه الأشياء المفيدة ينبغي على الطالب أن يعتني بها في بيته وأهله دائما هذه الأمور لازم نهتم بها ثم قال ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكفي وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يمره بذلك يعني من الأدب الذي تتعامل به يا طالب العلم مع شيخك أنك إذا دخلت على الشيخ في غير المجلس العام يعني في مجلسه الخاص وعنده شخص يتحدث معه فلما رأوك سكت عن الحديث ولما سكت عن الحديث لم يبداك بكلام ولا باسطك بحديث لازم تفهم أن هذا مجلس خاص والشيخ يريد ان يريدك أن تتركه مع جلسه عنده موضوع خاص افهموا يا طير يا طالب العلم لا تنتظر بثقه دينك وصلافه بعض خلق بعض الشباب حتى يقول لك الشيخ انصرف عندي موضوع خاص لا تنتظر هذا خلاص إذا رأيت الشيخ يتحدث مع شخص فلما رأىك سكت ولم يباصدك ولم يقولك تفضل وإنما سكت وجم خلاص اعرف أنه هناك شيء خاص يقول السلام عليكم مباشرة استأذن إلا إذا قال لك الشيخ اجلس يا والدي لا باس ما عندنا شيء مهم استريح خلاص كذا أنت انبسطت مع الشيخ وأرحت الشيخ وليس هناك موضوع خاص ولا تقول دم ولا شيء أما كذلك إذا كان الشيخ وحده يصلي جالس يتنثل في الليل أو في الظحى أو يذكر يذكر الله يسبح أو يكتب معه القلم ويكتب أو يطالع عنده كتاب يدرافية فلما دخلت ترك هذا يعني انتهى من الصلاة وقف عن الذكر ووقف عن الكتابة ووقف عن المطالعة ولم يبدأك بالكلام ولا باصطك بالحديث أيضا سلم وامشي يعني أنه لا يريدك الآن مشغول والأبلغ منه إذا كان الشيخ يصلي فرآك يعني بعد بسلم شافك وما ذلك لم يحفل بك قام يصلي كمان أو كان يسبح وشافك وانت مقبل ورأيته ورآك فلم ينقطع عن ذكره أو ما زال يكتب أو هو يطالع فقلت السلام عليكم فقال عليكم السلام ولم يحتفل بك اتركون شيء خلاص مشغول لا يريد يكلمك تعدم مع الشيخ اعرف نفسية الشيخ خلاص هو الآن عنده شيء مهم يريد أن ينتهي منه قراءة أو كتابة أو ذكر أو صلاة اتركه الآن تعال بعدين وقت آخر اتركه وتعال له وقت آخر إلا إذا الشيخ أنهى ذكره قال أو, أو قراءته وكذا وقال لك اجلس تعال فلا بأس بذلك فإذا جلس فلا تطيل فلا تطيل إلا إذا أراد الشيخ ذلك ثم قال وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه يعني إذا دخلت على الشيخ أو تريد تجلس عنده لا تجلس عنده أنت مشغول قلبك مشغول بشيء آخر وذهنك مشغول بشيء آخر بحيث إذا كنت نعسان أو غضبان أو جائع أو عرشان فهذا لا تفهم حينئذ من الشيخ شيئا ولا تعي ما تسمع ما تستفيد بس تضيع وقت الشيخ فتحين الوقت المناسب في زيارتك للشيخ أو دخولك عليه كذلك إذا كان الشيخ نفسه مشغول البال أو نعسان أو غضبان أو جائع أو عطشان فلا تشغله إذا كنت تستطيع تحضر الماء ليشرب جائع طعام ليأكل مثلا أو إذا كان غضبان تستطيع تنفس غضبه فلا بأس لكن ينبغي عليك مراعاة حال الشيخ ونفسية الشيخ كما ينبغي عليك مراعاة نفسيتك وحالك قبل دخولك على الشيخ ثم قال وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا, يفوت على كي لا يفوت على نفسه درسه فإن كل درس يفوت لا عوض له يعني إذا الشيخ عنده درس معروف الوقت الآن وقت الدرس مثلا الآن عندي أنا ساعة العاشرة والنصف فجاء أحدكم أو حضرتهم للغرفة وما بعد الدرس ينتظر لأن الشيخ سيأتي في الموعد إن شاء الله ولكن لعله عنده عنده تأخر قليلا فتنتظر حتى لا يفوت عليك الدرس لأن بعض الناس مثلا ممكن يذهب مشوار يقود بعد ربع ساعة والشيخ يكون قد بدأ في الدرس فيفوت شيء لا يعوض ولا يطرق عليه ليخرج إليه ما يطرق عليه الباب يلا يا شيخ الدرس بدأ هو الشيخ يعرفك بالدرس لكن عنده شيء اتركه لا تشغله لا تغذبه وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ يعني إذا جاء الطالب إلى الشيخ لأمر ما فوجده نائما فلا يوقظه اترك نائما لأنه ما نعمل عن تعب يريد يرتاح فإما أن تصبر حتى يستيقظ الشيخ أو تذهب لشغلك ثم تعود مرة أخرى قال والصبر خير له فقد يعني روي الصبر في انتظار الشيخ حتى يستيقظ أفضل من الذهاب أفضل من الذهاب لأن الصبر لا يفوت عليك يقضت الشيخ وانتباهه لك بخلاف الانصراف ممكن الشيخ يستيقظ وينشغل عنك ما بخلاف ما إذا علم لما استيقظ أنك موجود فيبادر إلى القيام بما يصلح لك وقد روية يقول فقد روية عن ابن عباس كان يجلس فقد روية أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجلس في طلب العلم على باب زيد ابن ثابت رضي الله عنه حتى يستيقظ فيقال له ألا نوقظه لك فيقول لا وربما طال مقامه وقرعته الشمس يعني وهو صابر فهذا قدوتنا ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا الخلق وكذلك كان السلف يفعلون يعني لا يزعجون المشايخ يصبرون حتى يستيقظ الشيخ ويأخذ راحته حتى يفيدك قال ولا يطلب من الشيخ اقراءه في وقت يشق عليه فيه يعني الشيخ مثلا معروف أنه في الساعة 10 صباحا مثلا ينام إلى الظهر خلاص في مثل هذا الوقت لا تأتي تقول للشيخ سوي لي درس او تعرف أن الشيخ ينام مبكرا فلا تقول لي درس بعد العشاء حسب عادة الشيخ أو العصر مثلا كثير من شيوخنا بعد المغرب بين المغرب والعشاء يجعله لاهله لجلس مع اولاده. خلاص لا تطلب من الشيخ درس في هذا الوقت معرف بعض المشايخ مثلا من الصباح إلى الظهر هذا وقت تأليف لا تطلب من الشيخ أن يعمل لك درس في هذا الوقت لا راعي ظروف الشيخ اسأله إذا ما تعرف أما تصر عليه يا شيخ أريد درس يا شيخ في هذا الوقت لا تزعج الشيخ لا تؤذي الشيخ لأن هذا يعني تحرج الشيخ وربما أفسدت عليه كثير من شؤون حياته فكن متأدبا مع شيخك قال ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه يعني غير العادة هذا الوقت الشيخ ما يعطي درس فيه ولا, يق... ولا يقترح عليه ولا يقترح عليه, أو ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره به دون غيره وإن كان رئيسا كبيرا يعني لا لا تقترح على الشيخ وقتا خاصا يدرسك في دون غيرك لا تقل للشيخ أريد وقتا خاصا بي لا أريد أحد معي وإن كان هذا الطالب رئيسا كبيرا يعني صاحب منزلة ولو كان سلطانا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ يعني هذا فيه ترفع على الشيخ وتعال عليه وفيه السخدام غير الرساد مع الشيخ في الخلق والأدب قال لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم يعني فيه ترفع حتى على الطلبة الآخرين وعلى العلم العلم يؤتى إليه والعلم ينبغي أن تذل نفسك له لا أن تقول انا والله ما أجلس مع حطمة الناس وما عوام الناس أريد لي بجلس خاص لا إلا إن كان هذا الفن لا يعرفه عامة الناس فله أن يطلب درسا خاصا مع امثاله من طلبة العلم الخواص أشياء لا يفهمها عامة الناس مثل مثلا مسائل المصطلح العلل, العلل الحديث هذه لا يحسنها أي طالب فله أن يطلب من الشيخ أن يخصه بدراسة فن معين لا يحسنه الكثير من الناس لكن لا يكون خاصا به وحده لا وبأمثاله قال وربما استحي الشيخ منه يعني من هذا الذي يطلب درسا خاصا فترك لأجره ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب يعني هذا ينزع منه البركة لأن هذا تعدي على حق الشيخ وأذية وهذه الأساليم لا خير فيها الخير إنما يكون في الأدب والأخلاق والإحسان للآخرين قال فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص فإذا قال الشيخ خلاص تعالي بعد الظهر كل يوم صبت أو أحد بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة لعذر عائق له عن الحضور فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لبصلحة رأى الشيخ فلا بأس بذلك يعني الشيخ إذا خصف طالبا بوقت وقال هذا الوقت لك تعال وحدك أو تعال معك فلان أو فلان فلا بأس إذا كان الشيخ هو الذي ابتدأ فالشيخ أعرف وأبصر بمصلحة نفسه وبمصلحة طالب والله أعلم ثم قال رحمه الله الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرأ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية هذا الأدب يشهد له حديث عمر رضي الله عنه في الطويل الذي فيه سؤال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام قال فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه يعني الى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام ثيقة التأدب المتذلل للشيخ المتذلل للعلم المتذلل لطلب العلم ليس المتكبر المتباهي المتغطرس فيجلس جلسة تدل على توقيره للشيخ ورفعه لحال الشيخ ومنزلة الشيخ كما يجلس الصبي بين يدي المقرأ يعني منتفعا متعلما أو يجلس متربعا أمام الشيخ بتواضع وخضوع وسكون وخشوع يعني للعلم والدرس والمجلس الذي هو فيه لأنه مجلس حضر الملائكة مجلس فيه السكينة فيه طمأنينة مجلس عبادة ويصغي, ويصغي إلى الشيخ يصغي يستمع لأن الفائدة من السماع السماع من حضور الدرس للسماع للشيخ وكلام الشيخ ناظرا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة في الخطبة يستقبلونه بوجوههم ويقبل بكليته عليه يعني بجميع حواسه يسمع ما يقول الشيخ متعقلا لقوله يعني يفهم الكلام من البداية بحيث لا يحوج الشيخ إلى أن يعيد الكلام ليفهم لا يفهم من المرة الأولى إلا إن كانت المسألة صعبة فمن أدب الشيخ مع طلابه أن يكرر الكلام ثلاثا ليفهمه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل لكن إذا كان الكلام مفهوما وسهلا فلا ينبغي عليك أن تحوج الشيخ إلى إعادة الكلام الواضح يعني بعض الشباب مثلا يقول الشيخ مسألة فينشغل الشاب مثلا يلتفت يمين يسمع صوت يرن جواله فيفوتوا شيء من المسألة فما شاء الله بعض الشباب عندهم أدب زايد يرفع يده يا شيخ لو سمحت عندي المسألة ما شاء الله يعني أدب جم من هذا الطالب أهم شيء قاله يا شيخ ورفع يده يعني لماذا تطلب من الشيخ أن يكرر الكلام وأنت قد انشغلت بما لا يعني ما لا ينبغي لك أن تنشغل به إذا كان الكلام نفسه صعب فلا بأس أن تطلب من الشيخ أن يعيدك لكن أن تنشغل أنت وتلتهي عن كلام الشيخ ثم ترفع إلى ذولي الشيخ عيد هذا قلة أدب من هذا الطالب هذا من سوء الأدب فيحرس الشباب يحرس الطلاب على أن لا يطلب من الشيخ إعادة الكلام إلا إذا كانوا يستمعون وينستون ولم يفهموا فلا بأس أن يطلبوا الإعادة من الشيخ أما أن يكون الغلط من الشاب لا اسمع الشريط بعدين أو اسأل الطلاب أو اسأل الشيخ في وقت آخر لا تشغل الطلبة وتضيع عليهم الوقت قال ولا يلتفت من غير ضرورة لا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة يعني الطالب ينبغي أن ينظر إلى الشيخ مهتم بالشيخ مستمع لكلام الشيخ عنده دفتره عنده قلمه عنده كتابه يراعي ويراجع ويلاحظ ويقيد ما شاء الله بعض الشباب أثناء الدرس خاصة إذا كان مثلا في الحرم مسجد النبوي أو الحرم المكي حيث الناس غادين رايحين او في المساجد تجد رقبته مثل الرادار يمين شمال يمين شمال يريد يعرف ماذا فعل هذا وماذا فعل ذاك وأحيانا يجلس يستفحص الطلاب طالبا إيش هذا؟ أنت جالس تقيد الفوائد وحضر الدرس أم جالس تراقب الطلاب فبعض الشباب هكذا يلهون أنفسهم عن سماع العلم ويشغلونها بمثل هذه الأمور فلا ينظر إلى يمينه ولا إلى شماله ولا فوقه ولا قدامه يعني أمامه بغير حاجة الذي في سبب ملجئ ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه يعني عندما يبحث للشيخ أو عند كلام الشيخ معه هذا أولى أن لا تلتفت أن لا تلتفت عن الشيخ مدام الشيخ يكلمك مباشرة إليه من سوء الأدب أن بعض الشباب يكلمهم الشيخ فينظر الطلاب يشوف وجوههم كيف إيش موقفهم من كلامه مع الشيخ أو كلام الشيخ معه فلا يهتم بالشيخ بل يهتم بالطلاب مثل الأطفال الصغار إذا ضرب من أحد أبويه ينظر إلى إخوانه ماذا يفعلون هل يستهسئوا به أم لا لا تفعلوا مثل هذه الأفعال الخاطئة لا اهتم بكلام الشيخ بتوجيه الشيخ اعتبر أن هؤلاء شاب غير موجودين أنت مع الشيخ اسمع توجيهاته واطلب العلم استفد أنت في وقت تربية وقت تعليم ومعلمك هو الشيخ فاهتم به وفقك الله ثم قال فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه يعني لا ينظر إلا إلى الشيخ وقت الدرس. ولا يضطرد لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحفه له عند بحفه له ولا ينفذ كميه ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ولا يضع يده على لحيته أو فمه إلا طبعا إذا كثاب فيغلق فمه أو يعبث بيده في أنفه أو يستخرج منها شيئا أو يستخرج بها منه شيئا في نسخه. ولا يفتح فاه ولا يقرأ سنه يعني يضرب على أسنانه ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره يعني خلاصة هذا أن الشاب يهتم بالدرس يستمع ينصد يتأدب لا يجلس ينشغل بأشياء أخرى وبعض الشاب لا يتذكر النظارة إلا وقت الدرس ينزل النظارة يمسحها ثم يلبسها ثم يرفعها فوق ثم ينزلها تحت وكان كذلك غترته يرفعها ينزلها يخلف أمام يربطها ما كذا حال طالب العلم طالب العلم يكون خاشة متواضع ساكن مطمئن يستمع للدرس ويستفيد ولا يشغل نفسه ولا يشغل الحاضرين بحركاته أخرى ولا يشغل الحاضرين بحركاته فذكر من هذه الحركات التي التي ينبغي على الشاب لا يفعلها لا يتحرك كلما سمع صوت ثلاثة ثمين وشمال يهتم إلا إن كان ضجة كبيرة تحتاج إلى التفات كذلك لا يجلس ينفض في كميه أو ينفض في ثوبه أو في العمامة أو يحسر ذراعيه كأنه يريد ضارب أو يريد يتوضع ولا يعبث بيديه يجلس فرقع الأصابع وشبك بينها أو يعبث برجليه ويظهر في أظافره نظيفة ما هي نظيفة أثناء الدرس إلى غير ذلك من الأفعال التي لا ينبغي على الطالب أن يفعلها أثناء الدرس ولا يشغل الشيخ بالنظر إليه ولا يشغل الطلاب بالنظر إليه وهو يعبث قال ولا يسند بحضرة الشيخ ولا <تصفيق> ولا يستند لحظرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين يعني مثل الطاولة أو يجعل يده عليها ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه إذن عليه أن لا يعني الشيخ جالس يدرس هو جالس ظهره على الحائط مرسريح كأنه يريد ينام أو كان يريد يسمع لا لابد جلسة الطالب يكون جلسة الإنسان مستعد للسماء مستعد للتقييد الفائدة يكون نشيط إلا إذا كان مريض تعبان معذور لا بأس أما إن كان شاب ونشيط ومرة يحط يده على الأرض يستند إليها ومرة اليسرى ومرة يده ثنتين ومرة يتكي يجيب مخاذه يتكي أو على زميله يتكي كأنه يريده ينام ولا ماذا يفعل في مجلس بيته لا يهتم لمجلس العلم وتقدر هذا المجلس لأنه مجلس حفو الملائكة مجلس الله عز وجل يباهي بك الملائكة فاحرص على سلامة هذا المجلس وسلامة الحاضرين واستفادتك واستفادت الشيخ وعدم إشغال بال الشيخ ثم قال ولا يكثر كلامه من غير حاجة لا يجب أن يتكلم مع الشيخ أو مع الطلاب بغير حاجة لا يشغل الشيخ ولا الطلاب ولا يحكي ما يضحك, ما يضحك منه أو ما فيه بذاء. يعني لا يحكي للشيخ مثلا فائدة لا يجري أن يضحك الشيخ أو يضحك الشباب أو شيء فيه بذاء لا مجلس العلم خلي العلم إلا إن كان الشيخ يريد طريفة وطلب من الشباب لا بس شيء يكون فيه من لا يكون فيه نوع من الإخلال بالمرؤة قال ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ولا يضحك لغير عجب يعني لا يضحك لشيء ما يثير الضحك يخترع الضحك كما يعني في الأمثال العامية الضحك من غير سبب قلة أدب يضحك لسبب أما لكل شيء هب ودب يضحك هذا سفة ولا يعجب دون ولا يعجب دون الشيخ ولا يعجب دون الشيخ يعني لا يتعجب شيء دون ما يكون الشيخ نفسه تعجب له أو الحاضرين تعجبوا له ولا يضحك شيء يضحك أو يتعجب لشيء يتعجب منه قال فإن غلبه تبسم فإن غلبه يعني شيء مضحك تبسم تبسما بغير صوت البت. ولا يكثر التنحنح من غير حاجة لا في الصلاة ولا في الدرس يعني بعض الناس شغالين في الصلاة نحنحة أو في الدروس لا, لا نحنح إلا لحاجة ولا يبسق ولا ولا ينتخع ولا ينتخع يعني يتنخم لا يتنخم ما أمكنه ولا يلفظ النخام من فيه اتفل بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه ويتعاهد تغطية أقدامه يعني لا يفعل أفعال تقزز الطلاب والشيخ في المجلس يتأدب فلا يبسق من غير حاجة ولا يبسق أمام الناس بمنديل ولا يتنخم إلا المنديل وإذا احتاج إلى التنخم ولكن لو صبر بعد الدرس بدون ضرر عليه فأه هذا ثم قال ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته إذا كان يبحث مع الشيخ أو مع الطلاب أو يتذاكر معهم فلا يكشف عن قدمه ويشمر عن يديه انسان إنسان في معركة بل يكون ساكن هادئا راخيا ثيابه غير شد عليه قال وإذا عطس خفض صوته جهده هكما السنة يعطس في منديل أو في الثوب وستر وجهه بمنديل أو نحوه وإذا تثاؤب سترفاه إذا تثاؤب يغلق ثمه بعد رده يعني بعد رد التثاؤب جهده وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك من حق العالم عليك قبل هذا يعني في سير اعلام النبلاء على قضية السكون في طالب لطالب العلم ذكرت أو ذكر ابن جماعة رحمه الله فيما سبق اثر الشافعي ما كان يصفح الورق في عضلة الامام مالك الا تصفها الرقيقا بحيث لا يسمع الامام مالك وتلميذه تعرفون. الربيع يعني قال الربيع عن Nacional قال أنه ما شرب أمام الشافع رحمه الله يعني حياء منه استحيا من الإمام الشافع حتى أنه ما شرب أمامه ما شرب أمامه فكانوا يحترمون يعني الربيع والإمام الشافع والإمام مالك احترموا مجالس العلم قال أحمد بن سينان كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي يعني ولا يبرى قلم ولا يتبسم أحد ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير أو كانهم في صلاة فإن رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نع وخرج تركهم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر البراء ابن عازب رضي الله عنهما في صفة مجلسه كأن قال جلسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر لما يلحد في زناس الرجل من الأنصار قال كأن على رؤوسنا الطير فمجالس العلم مجالس سكينة هدوء حضورها الملائكة مجالس عبادة ما هي مجالس عبث له وصخب قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحد أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى يعني لأجل الله قربه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تسار في مجلسه يعني لا تقول غيرك أسرار في مجلس الشيخ ولا تأخذ بثوبه تشد ثوبه يا شيخ أريدك من كتفه أو من أسفل الثوب أو من يده ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر او تنتظر متى يسقط عليه تنتظر متى عليك منها شيء عليك منها شيء هذا الأثر عن علي رضي الله عنه اثر جميل والمعاني صحيحه ولكني ما راجعته وبالنسبه للعطاس حديث بهرير رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته وبالنسبه للتثاؤب حديث بسعيد الخدري في مسلم مرفوعا إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل فإن الشيطان يدخل وهذا كلام من علي رضي الله عنه كلام جميل ونفيس وهو يؤيد ما ذكر سابقا قال رحمه رضي الله عنه من حق العالم عليك أن تسلم عن القوم عاما وتخص بالتحية تعب المصافحة مثلا وأن تجلس أمامه لخلفه وبجانبه أمامه لتستفيد منه تستقبل المدرس ولا تشيرن عنده بيديك يعني ترفع يديك يمين وشمال لا لا تشير اخفض نفسك اخفض يديك ولا تغمز بعينيك غيره لا تبدو تغمز بالعينين ولا تقولن قال فلان خلاف قولك يا شيخ يعني الشيخ مثلا رجح مسألة تقول لي طب ماس رحمه الله قال غير ذلك هذا سوء أدب وكان شيخنا ابن عثمين رحمه الله إذا قال شيئا ثم قال طالب مرة قال طالب قال ابن عبدالبر يا شيخ كيت وكيت يعني خلاف قول الشيخ طرده الشيخ من المجلس طالب من الطلاب الشيخ رحمه الله قال في مسألة كلاما فهذا الطالب أراد أن يتحذلق فقال يا شيخ ابن عبدالبر قال كيت وكيت يعني بخلاف قولك يا شيخ تعرفوني الشيخ ماذا أجاب طرد هذا الطالب بأنه سيء الأدد لأن الشيخ أعلم منك وأعرف بالخلاف وهو يعرف أنه فيه خلاف فلأن الطالب يريد يعني مثلا من الشيخ أن يغير رأيه لأن ابن عبدالبر مثلا أعلم منه أو أكبر في العلم المنزلة لا هذا سوء أدب للمسألة بالدليل وهناك من هو أكبر من ابن عبدالبر قد يكون قال بخلاف قولي فالمسألة إساس بالأكبر والأقدم المسألة إذا كانت مسألة خلافية فحسب الدليل الختاب والسنة فهم السلف وإجماع السلف وإجماع العلماء القياس الصحيح متوفر الأركان والشروط فلذلك المسألة لا تقاسها كذا فلا تقول لشيخ يا شيخ قال فلان لا قال ما قولكم في من يقول كيت وكيت ما تقول قال فلان ما رأيكم يا شيخ في من يستدل بكيت وكيت وفي من يقول كذا وكذا بس اعرب عليه سؤال مستفهم لا معترض متحذلق فإن هذا من سوء الأدب ولا تغتابن عنده أحدا يعني من الغيبة منكر ومعصية ومن كبائر الذنوب ولا تطلبن عثرته يعني عثرة الشيخ تبحث عن أخطائه وزلاته وإن زل قبلت معذرته يعني عذرته لسيما إن ذكر العذرة وعليك أن توقيره لله تعالى لأن توقير العلماء توقير رب العالمين الذي رفع منزلة العلماء فالله جل وعلا يعظم ويحترم ومن إجلال الله وتعظيم الله تعظيم العلماء تعظيم من أمر الله بتعظيمه الولدين السلطان العلماء قال وإن كانت له حاجة يعني الشيخ يريد شيئا أنت أيها الطالب اسبق الشباب إلى خدمته ولا تسار في مجلسه لا تقول لها تسر في المجلس ولا تأخذ بثوب تشد الثوب لأنك تريد تكلم الشيخ هذا بسوء الأدب ولا تلح عليه إذا كسل إذا كان الشيخ كسل في شيء لا تلح عليه لا يريد يقول هذا ولا يفعل هذا ولا يعني يريد أن ينفذ لك ما طلبت لكسل عند الشيخ أو تعب لا تلح عليه ولا تشبع من طول صحبته لا تشبع من طول صحبة العالم لأنه لا يمل منها المعالم مجارس عبادة وذكر لله قال قائما هو نعم ولا تشبع من طول صحبته ولا تشبع من طول صحبته قال فإنما هو كالنخلة فإنما هو كالنخلة تنظر متى يسقط عليك منها شيء ولقد يعني أنت تنتظر متى تأخذ الثمر من الشيخ لا تستعجل القطاف ثم قال رحمه الله ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية ما فيه كفاية ثم قال التاسع فيه مقطع ما قرأته يعني فيه نظر التاسع قال أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك فإن أراد استفادته تأطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أو لا على سبيل الإفادة يعني الشيخ أحيانا مثلا يقول قال شيخ الإسلام بن تيمية لا تقول أين قاله يعني كأنك تستذلك على الشيخ لا اصبر ولو أنك رفعت يدك قل له لو تكرمت يا شيخ الشيخ الإسلام ذكر في كتاب حتى نرجع إليه حتى نستفيد زيادة آه هكذا بيصله بلطيف لا تقول لا ما هو كلام شيخ الإسلام لا تعترض عليه ابحث وراجع ثم أفد الشيخ بينك وبينه إذا في إشكال في كلام الشيخ ونقل الشيخ بينك وبينه علمه ذكره نعصحه أما قدام الطلاب لا سيما يعني إذا كان الكلام محتمل قد تكون أنت الذي وهمت فلا تفعل هذا ولا تقول الشيخ لا نسلم لك يعني ما شاء الله الشيخ قال في مسألة خلاله يرجح تارك الصلاة فلم كافر يجي طالب فيلسوفي يا شيخ لا نسلم لك قولك هذا قليل أدب ينبغي أن يطرد من المجلس خلاص أنت تسجلس مع الشيخ لتستفيد علمه إن قبلت بترجيحي فالحمد لله وإلا فأبعث وراجع لكن لا تعترض عليه لأن هذا رأيه قال به علماء آخرون ما هو بدعة لو قال ببدعة ومخالف لمنج السلف هنا يتجه الاعتراض لكن في مسألة خلافية لا تعترض عليه أمام الطلاب ولا تقول له لما, لما أخترت هذا القول ولا تقول له لن نسلم لك بهذا القول ولا تقول من قال هذا القول ومن نقل هذا الكلام ولا أين موضعه وشبه ذلك إذا رتست في الكلام وبأدب ولو كان في مجلس الثاني أحسن مجلس آخر ولو بينك وبينه أحسن عن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا عن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا وإذا وإذ كان يعترب على الشيخ بدون وجه حق هذا دليل على أنه قليل الأدب وعلى أنه لا يفلح لأنه إنسان مؤذي للشيخ ومؤذي للطلبة إذا قال للشيخ لم تقول هذا لا تنكر عليه بهذا الأسلوب بأدب أما إذا فعل بدعة ومعصية هذا شيء آخر كلام حول مسائل العلم ومجالس الأدب قال وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك يعني ينبغي للطالب أن يتأذب مع الأستاذ فلا يبين للشيخ ألم الطلاب أنه يعرف هذا طيب يعرف هذا لنفسك ما الفائدة تبرز عضلاتك أم الشيخ يعني لا تأذب مع الشيخ لا تقول هكذا قلت طبعا أنت حتى يكون لك قلت أو خطر لي ما شاء الله خطر لك طيب الحمد لله خلي الخاطرة في رأسك أو في قلبك أو سمعت أو سمعت يا شيخ يعني بأسلوب الجفاء بأسلوب الأعراب الجهلة لا يفعل هذا طالب العلم تأدى بأدب العلم أدب الكتاب والسنة إلا إذا عرف, عرف أن الشيخ يحب أن يؤيده هذا الطالب بالذات هذا شيء آخر والله يا شيخ هذا أنا بحثته فوردت كلامك كما يعني ذكرت جزاك الله وخيرا يصرع الشيخ إذا كان الشيخ من هذا النوع فلا بأس فلا بأس لكن بالأسلوب الطيب الحسن قال وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا يعني إذا أصر الشيخ على قول من الأقوال أو دليل من الأدلة ولم يظهر له يعني صحة كلام الشيخ أو على خلاف الصواب يعني الشيخ قال كلاما خطأا سهوا فلا يتغير وجهه أو عينيه يعني لا يغير للشيخ أنه مثل يعني المنكر لقوله يغير وجهه أو عينيه يعني كأنه يتحصر على كلام الشيخ أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله بل يأخذه ببشر ظاهر يعني بأدب و باحترام وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور أو قصور نظر في تلك الحال فإن العصمة في البشر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني أنه يتأدب في تنبيه الشيخ ولا يتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه يعني لا يكلم مثل ما يكلم زملاء ولا ذنسل في السوق ولا في الحارة يتأدب معه ولا يليق خطابه بمثل إيشبك يعني لا يتكلم مع الشيخ بمثل ما اعتاده الناس بعضهم مع بعض ايش فيك يا شيخ ايش فيك فلان ايش بك فهمت وهذا ما شاء الله كثير في الشباب خاصة يعني اخواننا في الجزائر بدون قصد طبعا او في المغرب وهذا لاحظته عليهم يكلم الشيخ في السؤال يسأل هو يا شيخ انا ذهبت مثلا يقول <تصفيق> الى السوق ووجدت رجلا فهمت يا شيخ هو بحسمية يتكلم فهمت يا شيخ فاهم يا شيخ هذا كثير في أسئلة إخواننا خاصة من المغاربة يسألون المشايخ بهذا الأسلوب وهذا غلط وفيه نوع من قلة الأدد لا تقول هذا لأن الشيخ يفهم الكلام العربي ما يحدث تقوله فهمت هذا الأسلوب تقوله للعامي مثلك الشاب في الشارع للسوقية أما مع الشيخ لا تقول هذا الكلام يقول الشيخ ذهبت كذا وكذا وكذا احكي كلامك لا تقول فهمت ها واضح يا شيخ سامع كلامي يا شيخ لا تفعل هذا هذا من سوء الأدب إنما تكلم بكلامك المتصل وأنهي كلامك الشيخ بعد ما أسمع كلامك إن أشكل عليه شيء يقول أعد الكلام الذي قلته في كيتو كيت وكيت. إذا ما احتاج للإعادة وكان كلامك واضحا سيجيبك فلذلك فلذلك لا بد للسائل أن يعتقد في الشيخ أنه يفهم ما يقول فاصل هذا كان عربي فلام عربي ولو كان يظن أن اللهجة تختلف إلا إذا قالك الشيخ أعد أثناء السؤال ما سمعت كلامك ما فهمت كلامك أعد أما مدام الشيخ ساكت يعني فاهم <تصفيق> فلابد إخواننا يتعلموا الأدب في طرحهم الأسئلة في طرحهم الأسئلة وفي مخاطبة من المشايخ فيقول هنا وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به مثل إشبك فنت سمعت تدري يا إنسان ونحو ذلك يعني هذه الألفاظ عيب الطالب يستخدمها مع الأستاذ أو المستفث مع المفتي وكذلك لا يحكي له وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر أو ما عندك خير وشبه ذلك بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العاية بالكناية به مثل قال فلان لفلان إلا بعد مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير وشبه ذلك يعني لا يخاطب الشيء يحكي للشيء قصة ثم يتكلم كأنه يخاطبه هو يعني يتكلم الطالب مع الشيخ بأسلوب يفهم الشيخ أو يفهم, يفهم السامعون أنه يخاطب الشيخ هذا غلط يعني مثلا يتكلم الطالب مع الشيخ ويقول يحكي قصة يقول فلان قال لفلان أنت قليل البر هو الآن الذي يسمع الكلام كأن هذا الشخص يقول للشيخ أنت قليل البر أو قليل الأدب لا يقول يا شيخ في فلان جارنا قال فلان إنه قليل البر ها ضمير الغائب وهذا فعله بعض الرواه مثل حديث أبي طالب أه لما أه حضرته الوفاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا عم قل كل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله فقال له أبو جهل وعمر بن ربيع أظن أترغب عبد المطلب فكان آخر ما قال الرواية يعني اللي قاله أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب لكن الرواه حكوها كيف قالوا هو على ملة عبد المطلب هو يعني أبو طالب هذا من حسن الالتفات والنقل فأنت بارك الله فيك لما تكلم الشيخ لا تقول له فلان قال فلان أنت كذا لا يقول فلان قال فلان إنه كذا وكذا يعني بحكاية الغائب بحيث لا يفهم أحد أنك تخاطب الشيخ بقلة الأدب فهذا ينبغي مع الشيخ أن يتأذب بمثل هذا الأدب والله أعلم ثم قال وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه فإنه يقع مما لا يحسن مما لا يحسن الأدب من الناس كثيرا مثلا يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا يعني كأنه يقول للشيخ أنت كذاب لا عيد لا ما يقول هذا يعني يتلطف معه في العبارة أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت ما قلت كذا ويقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا وخطر لك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادي أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك بل طريقه أن يتلطف أن يتلطف هذه الطريقة بالمكاسرة يعني الانكسار واللين للشيخ بدل الشدة بالمكاسرة عن الرد على الشيخ وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم أو وجزم فقوله ألم تقل كذا أو أوليس مرادك كذا فلا يبادل بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مراد بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه أو يفهم الشيخ قصده منه فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقول فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه يعني ينبغي يفاجئ الشيخ بهذا الرد أنت قلت كذا فيقول يا شيخ ممكن لكن كأني أنا أريد يعني بعبارة لا يكون فيها تهجم على الشيخ أو اتهام له بقصور الفهم أو بالكذب أو, أو يقول له إذا قال له الشيخ أنت قلت كذا وكذا فيقول للشيخ لعل لي انا ما وضحت عبارتي او عبارتي كانت خاطئه انا اقول قلت كذا وكذا يعني هكذا باسلوب لطيف واذا قال له الشيخ قلت كذا فيقول الشيخ يعني فيقول للشيخ ربما فهمت كلمتي على غير الوجه يعني هكذا يتلفظ مع الشيخ يتأدب مع الشيخ في خطابه حتى لا يهجم على الشيخ بشيء يعني يكون مفاجئا للشيخ بحيث يغضب الشيخ أو ربما يقول هذا الطالب قليل أدب يتهمني بالكذب أو بسوء الفهم ها تعطي المشايخ قد يغضب لمثل هذا الأسلوب فلذلك لابد انحسن الأسلوب في خطابنا للمشايخ قال رحمه الله وكذلك ينبغي أن يقول في موضع في موضع لما ولا نسلم فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك يكون مستثهما للجواب سائلا بحسن أدب ورطف عبارة يعني كما ذكرت لكم يعني لما الشيخ يرجع مسألة لا يقول يا شيخ قال الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني لا يقول فما رأيكم يا شيخ في قول العالم الفلاني أو في ما نقيل عن بعض العلماء كيت وكيت بدون ما يسمي العالم إذا الشيخ قال لك من العالم قل له فلان لكن أنت وري يعني بدل الاعتراض اسأل استفهم ولا تفهم الشيخ أنك تريد تتفلسف عليه وتتكبر عليه لا فهم الشيخ أنك تريد الفائدة لابد في أسلوبك أنك تسوق الكلام مساق من يريد الاستفادة والله أعلم <تصفيق> قال رحمه الله إذا سمع العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال يعني كان هذه أول مرة يسمعها متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط قال عطاء إني لأسمع لا الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا وعنه قال إن الشاب يعني الشاب يعني الأصغر منه الشباب طلب العلم لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد قبل أن يولد هكذا الأدب لكن وين من بعض الشباب إذا سمع طالب علم مثله يتكلم بكلام والله هذه القصة سمعتها من زمان قديمة يعني جوبك أنت أعرفها ما هو أن يقوله جزاك الله خير وشكر الله لك أفتت أنا أفتت الإخوة لا على طول ما شاء الله يقوله أنا سمعت قبلك دخل النفاق أو الرياء أو حب الظهور دخل الشيطان لا ينبغي على طالب العلم مع شيخه أن يتأذب كذلك مع زملائه كذلك مع الحضور يعني إذا سمعت من شاب حديثا جزاك الله خير يا ولدي أحسن الله إليك هكذا فلتكن الفوائد شجعه لا تثبته وتبين له أنك أنت تعرف والناس يعرفون أننا قديمة أو ما في فائدة لا لا ينبغي مثل هذا الأسلوب ينبغي التلطف والتأدب مع عباد الله فمع الطلاب العلم مع الأساتذة مع الإخوة قال رحمه الله فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه ولا يقول لا لما فيه من الكذب بل يقول أحب أن أسمعه من الشيخ أو أستفيده من الشيخ أو أن أستفيده منه أو بعد أهدي أو هو من جهتكم أصح أو أفضل أو أحسن فإن علن من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه وحفظه أو لإظهار تحصيده فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته يعني ابتغاء رضى الشيخ والتلطف معه والرفق به وازياد الرغبة فيه ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه لا تكرر السؤال الذي أنت تعلم جوابه ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع الزمان وربما أظهر الشيخ يعني لا تسأل شيء أنت عرفه إلا إن كنت تعلم أن الحاضرين لا يعرفونها أو غالب على ظنك لا بأس لكن بدون أن تظهر أنك تعرف بالأدب وبالاحترام قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخري إعادة الحديث يعني تكرار الحديث أشد من نقل الصخري يعني الصعوبة وشقة على النفس وينبغي ألا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله لأن ذلك إساءة أدب أدب بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يصنعه من أول مرة وهذا سبق التنبيه عليه يعني هذا الأمر العاشر وهو قضية الفائدة من الشيخ والكلام وعدم التكرار والاهتمام بالدرس سبق التنبيه عليه في الصفات السابقة لذلك شرحته سريعا قال وكان بعض المشايخ لا, يع... لا يعيد لمثل هذا يعني لا يعيد الكلام لمثل هؤلاء المساترين إذا استعاده ويزيده عقوبة له وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال إليه أو عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف وهذا سبق التنبيه عليه قال الحادي عشر ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يساوقه فيه ولا فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس يعني إذا الشيخ قاعد يشرح مسألة ما تروح أن تتكمل عنه الكلام او يقول الشيخ بيت من الشيخ تبقى تكمله او حديث تكمله انت لا استمع الا ان عرفت ان الشيخ يريد ذلك او ادبك على ذلك فلا باس لكن ما دام انه يتكلم اسكت استمع ولا تسق معه الكلام تكرر معه يعني ان تبين انك عارف للحديث او عارف للبيت او عارف للكلام لا اسمع اظهر انك تريد الاستفادة <تصفيق> قال قال وينبغي أن لا يقطع وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان ولا يسابقه فيه ولا يساوقه بل يصبر حتى يفرغ الشيخ حتى يفرغ يفرغ الشيخ كلامه أو يفرغ نعم يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس يعني إذا الشيخ يتكلم اصبر حتى ينتهي من كلامه ثم استأذن في الكلام فإن ذلك تكلمه إلا فاسكت كذلك لا يتحدث مع غير الشيخ والشيخ يتكلم أو الشيخ يتحدث مع جماعة المجلس أو يتكلم معك أنت أو يتكلم مع ذلك الطالب لا يتكلم أنت مع أحد استمع حتى تستأذن يعني حتى في الكلام استأذن في الكلام قال وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ يعني وليكن ذهنه حاضرا في, ذه في جهة الشيخ بحيث يعني في كل وقت بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده في أو يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا يعني إلى أخذه هذا أيضا سبق التنبي عليه الاهتمام الانتباه أتكون مع الشيخ مراعي للدرس الثاني عشر إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين وإن ناوله شيئا ناوله باليمين فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ لذلك وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها يعني هذه من الأداب مع الشيخ فأنت إذا ناولته تناول بيمينك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ يأخذ ويعطي باليمين فهكذا المسلم مع شيخه مع طلابه يكون باليمين ففي صنع مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بيمينه لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وكان نافع يزيد فيها يعني نافع في رواية هذا الحديث عن عمر ولا يأخذ بها ولا يعطي إلا بها ولا يأخذ بها يعني بالشمال ولا يعطي بها يعني بالشمال فهذه السنة أن تأخذ باليمين وتعطي باليمين فإن كان هذا الذي أعطاكه الشيخ ورقة لتقرأها كفتية أو قصة فيها يعني شكوى أو شيء أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها يعني إذا وردت عليه أوراق من الناس الحاضرين وهذا الطالب مسؤول عن الأسئلة ليعرضها على الشيخ فإنه يفتح الأسئلة إذا كانت مطوية ملفوفة وينشرها يعني يمدها ثم يدفعها إلى الشيخ يقولوا تفضل يا شيخ ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أن الشيخ يريد ذلك ثم إذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها الشيخ أو يتربها يعني يأخذها كما هي منشورة من الشيخ ولتى لا يتعب الشيخ ويشغل الشيخ وإذا ناول الشيخ كتابا وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته يعني يفتح له على الموطن الذي الشيخ يقرى منه فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب او ورقة أو غير ذلك يعني ما يقول الشيء خذ ويرمي عليه هذا قلة أدب ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا يعني ماهو بعيد متر مترين ويمد للشيخ جسمه لا يجرد يعطيه للشيخ ولا يحذف الشيخ إلى مد يده أيضا ليأخذ منه يعني لا يفر الشيخ لمط يده عشان يستلم منه ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا ولا يحوج الشيخ إلى مد يده ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه لأخذ منه يعني لاخذ منه أو إعطاء أو عطاء بل يقوم إليه قائما ولا يزحف إليه فحفا وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينصب فيه الى سوء الادب لا يفعل هذا بل يكون متأدبا ولا يضع نجله او يده او شيئا من بدنه او ثيابه على ثياب الشيخ او وسادته او سجادته يعني المكان الذي يجلس فيه ولا ينبغي اتخاذ سجادة خاصة لصلاة او مكان يعني للتعبد اما لمجلس الشيخ فلا بأس كرسي او نحو ذلك ولا يشير إليه بيده او يقرب أو يقربها من جهتي وجهي من وجهه او صدره او يمس شيء بها شيئا من بدنه او ثيابه يعني ينبغي للطالب ان يتاذرب مع الشيخ ولا يؤذيه فلا يضع رجله على ثوب الشيخ يضع على ثوب الشيخ على جسد الشيخ او يضع يده على ثوب الشيخ, الشيخ او شيئا من بدنه او ثيابه على ثياب الشيخ او على المكان اللي يجلس فيه الشيخ يؤذيه لا يتلطف مع الشيخ ويتحلم مع الشيخ, ما الشيخ بيديه ويحط يده في وجه الشيخ كما رأينا من سيء الأدب الذين يسمع بعض المشايخ يكلموا أو قد يناصح الشيخ بغلظة ويحط يده في وجه الشيخ كان يريد يعني يخرج عين الشيخ هذا سوء أدب قلة حياة من هؤلاء الناس قال وإذا ناوله قلما وإذا ناوله يعني ناول الشيخ قلما ليكتب به فليمده قبل اعطائه اياه يعني يضع فيه الخبر المداد وان وضع بين يديه دواء فلتكن مفتوحة يعني اذا كان المحبرة امام الشيخ فلتكن مفتوحة مفتوحة الاغطية مهيئة للكتابة منها وانا ولا وسكينا فلا يسوب اليه شفرتها ما هو حد السكينة يعطيه من ظهر السكينة ولا نصابها ويده قابض على الشفرة بل يكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته إلى جهته جهة قابض على طرف النصاب مما يلي النصل جاعل نصابها على يمين الآخذ طبعا هذا في ذلك الزمان الآن الحمد للأدلام متوفرة تعطيه القلام تفضل له الشيخ فيديك اليوم نسلمه إياه ما فيه حبره جاهز وإن وله سجادة ليسلي عليها إذا كان مكان مثلا انتراب أو شيء ما في مكان مهيئ للصلاة ويريد يعطيه شيء يسلي عليه نشرها اولا والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك عند قصد ذلك يعني قصد الصلاة أو المكان الذي يصلي فيه طيب ولا يجبس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يسلي عليه إذا كان المكان طاهرا يعني لا ينبغي توفى على الناس وهذا الانبدع الصوفية السجديد مع وجود الفرش والأماكن الطاهرة وكلام عن السجادة ما نحتاجه وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم وخدمته للظيف هذه أرضي أنا في الشريف منها وليس فيه عيب بل هذا من التواضع وعسن الخلق الصفة الأخيرة في هذا الفصل الثالث عشر إذا مشه مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها وقت ليس فيه أمن واضطراب فيحم الشيخ يكونوا أمامه وخلفه حراسة له إذا مشى مع الشيخ فلا تمشي أمامه وأنت في النهار يعني كانك أنت الشيخ هو الطالب لا هو الأمام لكن توسع له الطريق إذا يحتاج وفي الليل أنت تمشي أمامه بحيث تعس له الطريق وإذا كان الليل في شارع مضاء وأنوار هذا يعامل معاملة النهار قال إلا أن يقضي الحال خلاف ذلك بزحمة أو غيرها ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوظ يعني إذا كان المكان الذي سيطئ عليه الشيخ ربما كان موحلا انت تتقدم حتى تتأكد ولا تضطر الشيخ إلى أن يوسخ ثيابه بل تكون أنت متحرز لهذا الأمر وسابق للشيخ بتهيئة المكان يعني هذا من الأدب وحسن الخلق يقول كوحل او حوض او المواطئ الخطرة ويحترز من تشيش ثياب الشيخ وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه لذلك بارك الله فيكم في الدولة العلمية مثلا لما يأتي الشيخ صالح السحيمي أو يأتي الشيخ عبد الله البقاري أو يأتي الشيخ محمد بن رمزان للمشايخ للإخوة في الدورات في المغرب أو في تونس أو في الجزائر أو في غيرها ف أو في أي بلد في العالم إذا جاء الشيخ وهناك زحمة فلا بأس أن يكون الطلاب يبعدوا الزحمة عن الشيخ هذا ليس من سوء الأدب ولا هو من أذية الطلاب بعد السابق يغضبون يقول لك ترك لنا الشيخ طب تخنبه يعني أحيانا كنت أرى شيخ نبدا عثمين رحمه والله في الحرم المكي يكاد يختمق من كثرة الطلاب وسوء الأدب في السؤال وسوء الأدب في التعامل مع الشيخ هم يريدوا الخير لكن يا لا. والشيخ يتعب بتعبا شديدا من الشباب والسائلين لذلك يلابدوا يترفقوا في السؤال يترفقوا في التعامل مع الشيخ حتى عند سؤالي وسلتأه حتى وإن فاتك السؤال لكن لا تضايق الشيخ وتؤذيه والله كنت أحيانا أشوف الشيخ وجهه يعني أحمر ويغضب ويشتد من كثرة أخذ النفس عنه في رمضان فينبغي على الشباب أن يرأوا حال الشيخ قال وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل يعني ايش تريد الشيخ تفضل أهلا بيت حياك الله فإن كان وحده هو الشيخ يكلمه حالة, حالة المش المشي وهما في ظل فليكن في يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه يعني هذا أمر عرفي متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به يعني يقول للشيخ جاك الشيخ فلا بيزورك الأمير الفلاني موجود حتى يعني الشيخ يكرم هذا الشخص أو يلبيه أو طلبه أو ينظر المصلحة في ذلك قال ولا يمشي لجانب الشيخ يعني لا تلتصق بالشيخ يجعل مسافة يسيرة إلا لحاجة إلا لحاجة أو إشارة منه يعني يقول لك اقترب ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه ان كان راكبيني ركاب يعني على الفرس وملاسقة ثيابه ويؤثره أو ملاسقة ثيابه لا تلصر للشيخ قال ويؤثره بجهة الظل في الصيف يعني إن كان في ظل لا يسع إلا للشيخ يجعل الشيخ في الظل وهذا في الصيف أما في إذا كان في الشتاء وبجهة الشمس في الشتاء يعني يدف الشيخ وبجهة الجدار في الرصفانات في الرصفانات أو الرصانات قال يعني هنا الرصفانات يعني لعلها من الحجارة المرسوسة فيقول وبجهه الجدار في الرصفانات يعني الأماكن المرسوفة الأماكن المرسوفة ونحوها يعني بجهه الجدار لانه احمله يعني بس يكون جدار وهيا سور مثلا وبالجهه التي لا تقرع الشمس فيها لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت اليه ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه يعني الشيخ ده كان يحدث شخص لا تجلس انت بينهما تقف بينهما ويتاخر عنهما تأخر عن الشخصين إذا تحدث أو تقدم ولا يقرب ولا يستمع إيش يقول الشيخ مع الآخر يقول الكلام خاص تركم ولا يلتفت فإن أدخله في الحديث عن الشيخ فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما وإذا مشى مع الشيخ اثناني فاكتنفاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصارهما هذا شيء عرفي وإذا صادف الشيخ في طريقه وإذا صادف التلميذ يعني الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام يعني بالمصافحة إن كان بعيدا أو لا يناديه إذا كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد آه سلام عليكم يا شيخ كيف حالك لا اقترب كيف حالك الشيخ طيبون ولا من ورائه بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ من طريق في طريق حتى يستشيره يعني إيش الله يكروح هذا طريق الشيخ هذا أقصر إذا وافق الشيخ ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأا هذا خطأ وهذا ليس وليس ولا, هذا ليس ولا هذا ليس برأي بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقول يظهر أن المصلحة في كذا يعني يظهر الشيخ يظهر يا شيخ أن أصح أن كذا أو أن المصلحة في كذا ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك هذه جملة من الأداب التي ينبغي على الطالب أن يتأدبا بها مع أستاذه ومع شيخه والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما وفي رواية لا يحل لرجل أن يفرق بين ثنين إلا بإذنهما فهذه الأداب الشرعية المرعية ينبغي اللي طالب العلم أن يتخلق بها ويعرف حق الشيخ ويراجع هذه المسائل ويحفظها بحيث يكسب ود الشيخ وينفعه الله جل وعلا بالعلم فإذا تأذب وحسن خلقه فالله سبحانه وتعالى يبارك له في ما يسمع وما يقرأ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين